الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا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 ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسى لا يراءون الناس ولا يذكرون, الله ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلا إله ولا إله إلا هؤلاء وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَا تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا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 وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما الله, الله أكبر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 الله إجعله من الصالحين، من القول يطاعونك، واجعله من الذين يطاعونك، واجعله من الذين يطاعونك، واجعله من الذين يطاعونك، واجعله من الذين يطاعونك، فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ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 فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِكُمْ ثُمَّ اتَّخَذَ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَصَوْنَ عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا الله